كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها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 باركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد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 وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدِ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 وذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفله من هذا لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۚ الْقِيَامُ فَجَنَّمَا كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ مَن نَّاعِلٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مَرِيبَ <تصفيق> الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا طغيتوا ولكن ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم يوْمَ نَقول لِجَهًَا مَهَالِ تَلَتِ وَتَقولُ هلَلمِ مَزيد يَومَ نَقولُوا لِجَهًاَّ مَهَالم تَلَتِ وَتَقولُ هَلمِ مزيد وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ودخلوها بسلام ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَطْبُو فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ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 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذَلِكَ يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذَلِكَ حشر علينا يسير